كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وَطُعْن حَسَنٌ لَنَا قَالَ رَبِّ مَا وذكارنا لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن إسوة حسنة لنا Well, bomma be hu Ah! Muhammad Allahumma salli wa sallim wa алик que sí There فتَلَ نَومَد تِعَكُ وَوسَلذحكُ الن Yeah, listen! فيطمع الذي ربنا المغفر في شيء قل فيه ما kau oh, no. <laughs> in in Oh, hey!